يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُنَازِئَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا او اذا اتت عليه اياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم هُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ارِنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن تُنُونَ بَلْ هُمْ ظَالِمُونَ فِي ضَلَالٍ نُذُرِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ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 ان اشكر له المنعمين ووصينا الانسان بوالديه حمدته امه وهنا على وه في صاله في عامين نشكر له ولوالديك الين المصين وان جاءداك على ان تشرك فيما ليس لك فيه علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا آذِى إِلَي ثمَّ إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِذَا إن تَكُمِفْ قَالَتْ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ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 وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا عَصَاكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تمشي في العرض مراحه ان الله لا يحب كل مختال فخور وكن صدي في مشيك واخفض من صوتك ان ان كَرَّ الْأَصْوَاتِ صَوْتُ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وامن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فاقعد استمسك بالعروه الوثقا وان الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم إِلَىٰ يَوْمٍ نُرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ان يسالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله لا يقولون الله وللحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت مَنَفِدَت كَلِمَاتُ الله مَنَفِدَت كَلِمَاتُ الله إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا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 كل شيء يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دوني وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ان في ذانكنا ايات لكل صبوان شكور واذا غشيهم موج كن لدعوان الله دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجُنُّ حَدُّ بَآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّانٍ كَظَائِرٍ يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزئ والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزئ والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا પિહ પલા કુમ હયા તલા ચર્વાન્ન કુમ હયા છો દુનિયા ઓલાગુલ કોંગ الساعه ان الله عاده علم الساعه وينزل الغيث ويا له مناف الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا